عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة نصب لفاطمة عليها السلام قبة من نور وأقبل الحسين عليه السلام رأسه على يده فإذا رأته شهقت شهقه لا يبقى في الجمع ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن إلا بكى لها فيمثل الله عز وجل رجلا لها في أحسن صورة وهو يخاصم قتلته بلا رأس فيجمع الله قتلته والمجهزين عليه ومن شرك في قتله فيقتله فيقتلهم حتى أتى على آخرهم ثم ينشرون فيقتلهم أمير المؤمنين عليه السلام ثم ينشرون فيقتلهم الحسن عليه السلام ثم ينشرون فيقتلهم الحسين عليه السلام ثم ينشرون, السلام، ثم ينشرون، فلا يبقى من ذريتنا أحد إلا قتلهم قتله فعند ذلك يكشف الله الغيظ وينسي الحزن ثم قال أبو عبد الله عليه السلام رحم الله شيعتنا شيعتنا والله المؤمنون فقد والله شركونا في المصيبه بطول الحزن والحسرة